شخص أجريت له عملية جراحية تحول بها مجرى البول إلى أنبوبة تصب في كيس يحمله وقد تتسرب منه بعض النقط فكيف يصل معلوم أن الصلاة لا تقبل بغير طهارة من الحدث والنجس وخروج شيء من السبيلين المعتادين وهما القبل والدبر من بول أو غائط أو ريح يبطل الوضوء أما الخارج من غير السبيلين كفتحة في البط فقد اختلف فيه العلماء فالشافعية والمالكية يقولون إذا انقطع الخروج من السبيلين أو من أحدهما أو انسد المخرج المعتاد لعارض فإن الخارج ينقض الوضوء والحنابلة يقولون بالنقض في كل الأحوال أما الحنفية فيقولون إن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء اذا سال وتجاوز موضع خروجه واستمر نزوله وكان صاحبه معذورا والحاله الوارده في السؤال ينطبق عليها حكم سلس البول فصاحبها يوالي بين الاستنجاء والوضوء والصلاه ويصلي بالوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل والله أعلم